In Allah ala kulli shay'in qadir. Ma yafthahillahulinas mina sime rrahmatin, fala mumsikalha. Wa ma yumsik, fala murssilalhu min bagdih. Wa huwa al-aziz al-hakim. Ya ayyuhan nasukurun yamta Allahi alaykum.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 وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ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 إِيَشَأ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَقُورَبا Inna matun الذين يخشون yakshaun بالغيب bilrohi, biwa, ara, musala. Wama tazaka, fa, inna الله المصير وما يستوي wa والبصير laa il-mansir. Walla villu, walla l-harur, walla majasta willa ħia, walla l-amwad, inna l-lahja ju smirummaija, ja sha, fil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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب يبسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك Inna ma yaxshallaha min aibadhihi alama. Inna Allah azizun rahoor. Inna Luna kita kitab Allahi wa aqamu salat wa anfaku. Wa anfaku Järjestäjät ovat لن تبور ليوفيهم ovat ويزيدهم من فضله jotka غفور شكور taburiksi, ja jotka من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهبي ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن رَبَّنَا لغفور شكور الذي أحلنا دار la من فضله لا يمسنا la la la la la la la la la ما لا ينقض عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم فِيهَا فيها ربنا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ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 بل إن يعد الظالمون بَعْضًا بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى